يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومن قسم منه قليلات أوزد عليه وردت للقرآن ترتيلا إن سنلقى عليك قولا سقيلات إن أشيت الليل هي أشد وطعام وأقوى مقيلات إن لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وتبت الإله تبت رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتتخذه وكيلات واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذب نول النعمة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 من خير تجده عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله هو الغفور الرحيم